الحمد لله وكفة والصلاة والسلام على جديد الذين الصفاء وعلى تابعين لهم بحسان إلى يوم الدين أما بعد فما مع اللقاءات المستمات به الوصول إلى الأصول من علم الأصول وضعتنا عند باب الأخبار باب الأخبار وهذا الباب فيه ست متائل الأولى معنى الخبر الثانية أنواع أكعال النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة أنواع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة أقسام الخبر باعتبار ما يضاف إليه الخامسة أقسام الخبر باعتبار طرقه السادسة صيغ الأداء قال الشيخ رحمه الله تعريف الأخبار الخبر لغة النبأ ومنه قوله تعالى كل هو نبأ عظيم أنتم عنه مارضون ومنه قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون والخبر والندى كلاهما بمعنى واحد الخبر والندى كلاهما بمعنى واحد خلافا لمن فرق ما بينهما بان واحده منهما ما هو في المستقبل والاخر في الماضي لكن الاقرب ان الخبر والندى كلاهما بمعنى ايه واحد ما يهمنا هو معناه في الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف واحنا لقونا إن الخبر بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف يكون مرادثا لمعنى السنة, هو معنى السنة أي شيء يضاف إلى النبي سواء كان هذا الشيء قولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنية في حديث عمر بن الخطط أو فعل كما قال ابن بحينة في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتجد فرج بين يديه أو تقرير كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية في حديث معوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم أين الله ق السماء تسلم فأكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بسكوته او وصف عليك صاف الرجال كما يقال كان النبي صفاله خلقه القرآن كما تقول عائسة رضي الله عنه يبقى هنا الخبر بمعنى الايه التنة هو ما أبيت الى النبي صفاله من قول او فعل او تقرير او وصف يقول الشيخ وقد تبق الكلام على احكام كثيرة من القول يبقى هيكلم على احكام الايه فقط والإكرار عزيزي لكن الأول السنة حجة هذا ما احنا قلنا بقى أن الخبر بمعنى لإيه السنة إذا لابد نحن نعرف شيئا عن الإيه عن السنة السنة لا غنى للكرآن عن السنة ولا غنى للسنة عن القرآن طيب ما الدليل على حجية السنة أن الله عتشل أمر بطاعة الرسول قل أطيع الله وأطيعه الرسول ان المولى عز وجل حذر من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخالفة امره فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليد ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لنا الخير بل المولى عز وجل ما جعل لنا الخير في امرنا بعد قضاء الله او قضاء رسول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امره ان يكون لهم الخيره من امرهم الى غير ذلك من الايات الامره بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم الادله دي اعتبار السنه حجه على سبيل الاطلاق لسه ما خدتش بقى في السنه للاستقلاليه السنه هي خبر اي نعم عايز اقول انا عرفت الخبر هنا ايه بمعنى السنه لا لا كلهما واحد معا ازاي؟ لكن في صنة استقلالية ففاتي معنى ايه؟ الا دل عليها يعني ايه؟ يعني نبي صلى الله عليه وسلم أمر بشي لا يوجد في القرآن معا ازاي؟ بخلاف ما لو كانت هذه الصنة تفسر ما هو موجود في كتاب الله عز وجل واقيم الصلاة والنبي صلى الله عليه يجي يبين لنا ازاي نصلي يبقى الصنة دي تبين ما في. القرآن من إجناد صح كده؟ بس الأدلة أنا أتكلم عنها أدلة أن نستدل بها في كل أنواع السنة لكن الآن هي السنة على سبيل الإيه؟ الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع أمره وباجتناب نهيه كما أننا يجب علينا أن نتبع عوامر المولى عز وجل الواردة في القرآن واجتناب النواهي الواردة في القرآن والوقوف عند الحدود التي حدها كتاب رب العالمين مع إزاي؟ أيضا أدلة من السنة كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك رجل شبعان من أمتي مستفئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحلناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه يقول النبي ألا وإني يوتيت الكتاب ومثله معه كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة والسنة الخلقية راشدين المهديين من بعد عبد عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله والحديث صحح الشيخ الألبني يقول إيه ألا وإن حرم رسول الله مثل ما حرم الله يبقى واضح الاقتران بينهما يبدأ بأدلة على أن السنة حجة على سبيل الإطلاق ثم نتكلم على السنة الاستقلالية زي ما قلت كيبه النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع المرأة بين ألا لا تجمع بين المرأة ألا لا يجمع بين المرأة وخالتها يعني يحرم على الإنسان أن يتزوج من امرأة ويتزوج خالتها مع الزين واذا تحريم ايه موقف ولا ابدي تدرسونه في كتاب النكاح تدرسونه في كتاب النكاح لكن الشيء ايه ان نبيش اصلا هنا ايه اتى بامر ما هو موجود في كتاب الله وقال لا يجمع بين المرأة وعمتها ايضا معايب ادي اصنة استقلالية ورد في الصنة امر لم يرد به كتاب رب العالمين او بل هنستدل بالادلة اللي احنا ذكرناها على ان هذه الصنة حجة ويجب اتباعها لا نقول ايبا لا نقول لا اللي احنا مأمورين باتباعه في الصنة هو اللي يفسر ما في القرآن اما ما سوى هذا لا به لا احنا بنقولش كده حتى ان العلماء ردوا على هذا القول يقول ابن عبدالبر وقد امر الله عز وجل بطاعته أي الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه أمرا مطلقا مجملة لم يقيد بشيء كما أمرنا باتباع كتاب الله ولم يقل وافق كتاب الله عز وجل كما قال بعض أهل الزيغ وافق كتاب الله يعني هما أهل الزيغ واهل الزندقة يقولون لا نحن نخذ من الصنة لجس القرآن طب احنا استفدنا ايه وهناك حديث كما يقول عبد الرحمن بن مهدي الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله فلم أكله وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هدان الله إحنا لو قلنا ذلك ده يتأهلن في كل الأوامر والنواه الواردة استقلالا في صنة النبي ولم ترد في كتاب الله عز وجل معا ازاي فيقول عبد الرحمن وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح نقل من ثقيمه وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا اسمع كيف ردوا قالوا ايش نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله هنأخذ الكلام ده ونعرضه على كتاب الله هنشوف هل الحديث ده كلماته توافق ما في كتاب الله أم لا قال نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله لأن لم نجد في كتاب الله ألا يقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التأثي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال واضح الكلام يبقى السنة الاستقلالية هذه حجة يجب على العباد أن يتبعوها معا ازاي أيضا ذكر ابن القيم شيئا من هذا في إعلام الموقعين عن رب العالمين وقال وكي يمكن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله فلا يقبل حديثا تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من المسر والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرموا ما يحرموا من الايه؟ من النساء يبقى الكلام ده يوقفنا عليك الساعة ترجع على خطورة القول بهذا القول انه ممكن يدخل على كثير من الناس الزبق من هذا الباب انه يبقى عدد اصلا يستمع والكلام كلام جميل هو اللي بتكلم ده بيرد الصنة لا يرد الصنة لكنه يقول ايه؟ احنا بناخد بصنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء لكن احنا هناك حديث تخالف ما في كتاب الله صح هي تخالف ما في كتاب الله باعتبار أنها أمر لم يرد في كتاب الله او نهي لم يرد في كتاب الله إلا أن السنة مكمله لكتاب الله كما أن كتاب الله مكمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي طالها هذا ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه واضح؟ لا ضيئ هو قال وضعوا ذلك الحديث من الزنابقة والخارج كلام كده واضح طيب قال الشيخ رحم الله وأما الفعل فإن فعله رصول الله عليه وسلم أنواع يبقى احنا كده قلنا ايه ما هي الأدلة على حجية الصنة على سبيل الاطلاق وما هي الأدلة على حجية السنة للإستقلالية طيب ما الدليل على حجية السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هيدا يتكلم على أقسامها قال ابن كفير قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قال هذا هذه الآية أصل في التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله, في قوله وفعله وأحواله ليه؟ لأن الله عز وجل أطلق الكلام قال إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يبقى هنا إيه؟ أسوة حسنة في كل ما يخرج منه سواء كان قولا أم فعلاً أم غير ذلك معا إزاي؟ أيضاً قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال ابن الثيمية رحمه الله وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله بالمتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرح علىickنا أن نفعله على وجه العبادة وإذا قصد من الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قصد تخصيص مكان او زمان بالعبادة خصصناه بذلك ويتعالوا صلى الله عليه وسلم اقسام كما ستأتي معنا يقول او قسمه الاول ما فعله بمكتبى الجبلة يبقى ايه ما فعله بمكتبى الجبلة الانسان يتدول جبلة الانسان يأكل جبلة الانسان ينام جبلة قال ما فعله بمكتب الجبله فهل يجوز لنا أن نتأثى به فإذا ما يتبول النبي صلى الله عليه وسلم كلنا نتأثى النبي ونتبول لا معه ازاي ليه لأن هذه الأقعال إنما يتعولها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء وغيره من بني آدم الموجودين على ظهر البسيطة إنما يفعلون ذلك على سبيل ما جبلوا عليه وليس هذا بإرادة لهم مع ازاي؟ قال كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته يعني مالكش يسن لك أن تتبول كما تبول النبي يثن لك أن تنام كما, ت... كما نام النبي لا لا حكم له في ذاته لكن قد يكون مأمورا به الأكل ده جبلة وللأ لكن قد يكون الإنسان مأمورا به إذا أوشك علىه الهلاك حينئذ أقول له يجب عليك أن تأكل يبقى أخذ حكماً أم لا لكنه أخذ حكم لوصف علق به واضح الكلام قال ولكن قد يكون مأموراً به أيضاً النبي صحيح قال تسحروا فإن في السحور بركة أو فإن في السحور بركة كلاهما صحيح إذا هنا أمر بالإيه بالسحور حتى وإن كان الأمر على سبيل الإيه للاستحباب الى انه امر من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا امر بالاكل ولا لا يبقى انا ممكن اقول ايه انا هتسحر اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يصح ام لا واضح كده يبقى هو ده يؤجر عليه بس من الاكل ده ايه واطله يبقى واش يعني هاكل عشان النبي كان بياكل لا هو بيقول انا قال ولكن قد يكون مامورا به او منهيا عنه لسبب يبقى ممكن الشيء ده اللي هو ما يفعل او ما يفعل على سبيل الجبله ينهى عنه لسبب فاذا كان الانسان يصاب بدخنه اذا كان يكثر من الاكل او يتئاذى من الاكل هنا ايه اقول له يحفظ عليك ان تاكل معايا وشيخ الشام من التامية رحمه الله يقول يحرم على الإنسان إذا خاف يحرم الأكل إذا خاف الإنسان التأذي به يبدأ على الأفعال اللي هي لإيه الجبلية اللي هو الأكل والشرب والنوم وما سوى ذلك مما يفعله المرء على سبيل الجبلة يعني مجبورا على ذلك أو ما نهيان عنه لسبب النوم ده يفرط عليه جميل لكن اوما انسان ينام على بطنه اقول له ايه يحرم عليك ليه لوصف علاقة بادائه للنوم الا وهو النوم على بطنه خدوا دي معايا 72 معايا وين دليل على ذلك اني صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد أحد الصحابه ايه نائما على بطنه فركب بابوه برجلين وقال انها ضجعه اهل النار هذا يؤدي إلى أن قول يحرم عليك أن تنام على بطنك مع ذي لأننا أمرنا بعدم التشبه بأهل النار والنبي صلى الله عليه وسلم إن منهاه بطريقة توحي بأنه فعل محرما لما ركبه برجله وقال إنها رجعة أهل النار الشاهد أن هذا الفعل الجبل قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو من هي عنها وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو من هي عنها كالأكل بالشمال الأكل بالشمال ده إيه حرام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشمالهم وضح الكلام يبأ داء الأفعال التي على سبيل الجبلة او المكتور عليها العباد واضح كده حكمها ايه <تصفيق> <تصفيق> دي, دي من السنة وحكمها في السنة الوجوب واضح كده يبقى انا انا ما اتلفش ايه الاخل كده واجب انا قلت لك اذا عربت ان تأكل يجب عليك ان تأكل بيمينك ايه يبقى ديه ايه صفة معايا جيما هو قال وقد يكون له صفة مطلوبة واضح وكذلك الاكل والشرب ده قال له حكم له في يتاك لكن قد يكون مأمورا به يبقى ده صفة ده بالصفة ده الاكل نفسه يقول لك ايه يجب عليك ان تأكل لين انك تشك على الهلاك ورب العالمين قال ولا تلقوا بأيديكم الى التهلك واضح يبقى حكم الاكل هنا ايه طيب المساء البالي بعدها ايه صفة الاتل هنا ايه الصفة التي تأكل بها ايه اما ان يكون مأمورا بها على سبيل الاستحباب او الوجوب او من هي عنها على سبيل اقتراها او ايه او التحريف واضح معا احد قال الثاني ما تعلو بحسب العابة كلبسك, كلبسك للقميص ولبسك للقلنسوة دي كلها ايه فعلى حديه على الثياب يبقى هل ده انت تثاب عليه على زي والنبي يسوع صلى انما فعل هذه الافعال على سبيل العاده ولم يفعلها على سبيل التعبد يعني بيحصل ان يرتدي هذا القميص على سبيل التعبد انما ارتد هذا القميص لان قومه كانوا يرتدون هذه النوع هذا النوع من الثياب صح لاء وضع القرانسوا ايضا لان قومه كانوا يعتادون بايه لكثاء القلانة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما هو يا حاسرا قط اعزائي فهنا نقول اذا فعلت هذا التعب تثاب على قصدك التأثي بالنبي يبقى انت لابس القميص انت لا تثاب على ارتدائك للقميص لكن تثاب بنيتك على أنك تريد أن تتأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ قال ما فعله بحث بالعادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته مباح في حد ذاته طيب, طيب يثاب على, على القصد طيب يثاب على قصد التأثى اللي فوقيه ليه ايه الأكل والشرب والتبول والنوم الذي يفعل على سبيل الجبل هل يثاب أيضا على قصده التأثي؟ لا واضح كده؟ لا لا يثاب لكن يثاب ي... نعم ما أنا قلت له فيها اللي يفعل على سبيل الجبل لسه أنا هقوله هو. لكن يثاب ايه؟ الأوصاف العالقة بالمثال واضح كده؟ اللي هو إذا أكله يأكله بيمينه إذًا يثاب ليه لانهم امتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل بيمينك وسمي الله ايضا اذا اراد ان ياكل يسمى الله فزي يبقى هنا يثاب على ايه على تسميته لله عز وجل امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك واضح قال ما فعله بحسب العاده كصفه لباسه فمباح في حد ذاته وق ابا في حد ذاته وما فعله على سبيل العاده مستحب بالهن <تصفيق> الثاني ما سعى له بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به كلبس البياض يبقى النبي صفان قال البسوا البياض فنوم الخير ايه هي بكم يبقى هنا ايه قد يكون مأمورا به كلبس ايه البياض او منهيا عنه لسبب كاذا لبس لباسا اسفل من الكعبين يبقى هنا ما هي عنه لان نبيس فطم طالب ما اسفل الكعبين من الازار كثيف ان واضح اي سؤال يبقى كده الفرنسوا دي لما يرتديها يساب على قصبه الايه التاتي بنبيس عطله مثل ك ايه نعم له بقى عندي سؤيل لك ما علاقة هذا بما نتكلم فيه افن ماشي ايه نعم اذا عجز المرء عن امر هو يريد ان يفعله يثاب على يثاب عليه كانت مثلا هو يريد ان يصلي في المسجد لكن يمنعه المرض فيثاب على نية هذه انسان يريد أن ينوي يريد أن يقيم الليل عزيزي؟ لكنه نام عزيزي وكان ناويا يثاب على ذلك عزيزي؟ يثاب على النية والفعل نعم يثاب على النية والفعل ده مختلف عندها, ده مختلف عندها ده بقى لكن الاختلاف ده نحن لا نقوله لكثير من الناس يعني جيش تلومي بس على فكر اللي هو كان ده أجر أقل من اللي فعل عزي لا احنا بنقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يكتب لو ما كان يفعله صحيحا مقيمة اذا مرض العبد او السافر قتب لو ما كان يفعله صحيحا مقيمة وابدح كده يبقى اذا مرض مريض انا كنت بصوم في حال مرض فلا اصوم فيكتب لي هذا دي الفعل السؤالي بقى انا اولا إذا عجز عن أن يرتدي مثل ما كان النبي صلى الله يرتدي لا يكون التوبة الذي ارتداه في صفة منهية عنه هذه واحدة الثانية ان كان فعلا إن هو يطمع أن يكون في لباسه كلباس النبي صلى الله عليه وسلم يثاب على هذه النية لكن في كثير من الأحيين من يقول هذا تمنح له الفرصه لأن يرتدي مثل ما كان نبي صالح يرتدي ولا يرتدي هنا هذا يدل على انه كان كاذبا في دعواه لما يرتدي برضه على مم. مم. نعم يثاب على مم. مم. لا هنا يختلف هنا تختلف المساله مع ازاي الثاني فعل فعلا هو يثاب على قصده الايه التأثي صح كده لكن هو فعل شيئا زائدا عن الآخر الذي كان يطمع بقلبه فقط معا ازاي وان كان برضو يجب انقول كده ان حال العجزة ان كان هناك تثاوتا ما بينهما الى انه تثاوت قليل ويختلف باختلاف نية المرء يعني كلنا بنقول ايه نسأل الله ان يرزقنا الشهادة وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رزقها الله إياها ولو مات على سراش سريره صح كده لكن نية يأكيد مختلفة عن نيتك معا ازاي ممكن نعم تسمح لنا القرصة لكل رجلين للجهاد لكنها يقدم رجلا واخر الاخرى وأنت تذهب إيه مباشرة وإحنا يتنفع لنا الجهاد هو لما سنح لنا يبقى كانت نية ايه متفاوض لأن لما سنحت لنا كل واحد كان ايه انا ترددت قليلا وانت لم تتردد واضح؟ الثالث قال والله انا مش ازاي كده لما وقفوا على معبر رفح وليفتحوا البوابات وبتاعوا نائب او بتاع عضو مجلس الشعب اللي هو كان مهم يعني ولما فتح البواب قال والله يخلنا ده نورايا وغدا المواعيد مهم جدا ولابد انا وديها وخبضوا رجع طب ما تبوت فتح هزاي وانت كنت وفع مانت عن النظام معه ازاي؟ فالشهد من كلام ايه؟ اللي بقى فيه تفوت حتى فيه النياه لذلك العلماء يقولون تجاره العلماء تشاره النيات انت نيتك خلاف نيه العالم كان اصلا مش بحس النيه ولكن مجرد التكار عليه اللي مبني عليها اللي ان لكن في المسائل تصبحتنا بيقول ايه انا بقول في تفاوت باعتبار ان الاخر فعل شيئا زائده وبس بس وان لم يكن تفاوتا ايه كبيرا خلاف الصور الرقم قال او منهيا عنه لسبب اذا كده ما فعله بمكتبة الجبلة وما فعله بمكتبة العادة وما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوت هذا خاص بالنبي على قول بعض اهل العلم ان الوصل اللي هم عن ايه ان هو يصوم يومين وثلاثا واربعا وخمسا دون ان يأكل لا في ليل ولا في نهار ده الوصل اللي هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اما النبي صلى الله عليه وسلم قال وان شئت فواصل الى الصحر يعني جاز لك ان تمسك عن الاكل من اذان المغرب الى الصحر لكن تأكل قبل اذان الفجر التالي واضح وإن كان بعض أهل يجمع قال الوصال مكروه اللي هو أن تواصل ليلتين أو ثلاثا أو أربع لكن الأقرى فعلا أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيكون مختصا به كالوصال في الصوم أيضا كالتيادة في النكاح على أربع هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال والنكاح بالهبة قال تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذا خاص بنبي صلى الله عليه وسلم ان تقول المرأة لنبي وهبت كنفسي فيقول النبي قبل فيصح العقد دون ولي ولا شهود ولا غير ذات ده خاص من بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن قال ولا يحكم بِالْخُصُوصِيَّةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ لأن الاصل التأثي به يبقى مش财 حد وليدة ده خص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو تنتيل ملا المثال ده نقول له فأين دليلك و ذلك فقط في كل ما يقيل فيك انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا تجد بعض اهل العلم و قال في حديث الاعربي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فتسأله عن فروض الاسلام فقال والله لا ازيده عن هذا ولا انقصه منه فلما ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وابيه ان صدق هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بغير الله عز وجل وقال إيه أفلح وابيه ان صدق الأصل أن يقول إيه أفلح والله ان صدق فقال بعض العلم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها وقت إذن نقول له أين دليلك على هذه الخصوصية يعني منين انت قلت أن يجوز للنبي أن يحلف بغير الله فين الدليل ده مش دليل لكن لعل فيه تأويلات لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يحرم الحلف بغير الله عز وجل لعل هناك تقدير تقدير الكلام أفلح وربئ به إن صبق لعل أن هذا تصحيف من الرواه أن الكلام كان يكتب في بداية الأمر دون نقاط فنت ابيه لو شلت الهمزه والنقط ورفعت الفت الباء والياء هتبقى ايه والله عاي ابيه شيل الهمزه والنقط تبقى ايه الله ده على هذا تصحيف من الايه الروايه على هذا ايه كان في بدل امر ثم نسخ اذا في تاويلات في الايه في المسألة لكن ما هوش ده خاص بالنبي انا ادلي على أيضا لعل هذا كان جاريا على الألسمة دون قصد حقيقاته هو أي واحد كده يقوله النبي أقوله أنت كده أشبت شركة أصغر لعله يقولها وهو يعني انما تجري على لسانه دون قصد حقيقة الكلام واضح شباب ولا دخلنا مدخل غلط طيب يبقى كده احنا قلنا ما له بمكتب الجبلة ما له على سبيل العادة مافع له على وجه الخصوصية قال مافع له تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه يبقى فيه افعال النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على سبيل الإيه؟ العبادة هذه الأسعال يجب على النبي أن يفعلها ليبلغ للأمة أن هذا مما يتعبد الله به وإيه على ذلك قول المولى عز بلغ ما أنزل إليك إن عليك إلا البلاغ فذكر انما أنت مذكر يبقى كل هذا إيه الثاني ده إيه واجب في حق من ثم هو مشروع في حقنا قال ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على صح الأقوال ثم يكون مستحبا في حق النبي متى يكون مستحبا في حق النبي إذا بلغ الأمة هذا الفعل حينئذ بعد ذلك نقول له يبقى يستحب لك أن تفعله ليه؟ لأن الأمة علمت أن هذا الفعل مما يتعبد الله به واضح بعد ذلك في حق النبي يستحب أن يفعله لكن لا لا يجب لا يلزم معايا قال ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته وإحنا قلنا كلمة المشروع إذا وردت في طيات كلام العلماء فالمقصود بها إما الوجوب وإما الاستحباب إذا لما تسمع كلمة يشرع أن تفعل كيت وكيت إذا يشرع عن إيه إما أن هي يكون واجبة وإما أن تكون إيه وقد يذكرها عدد من العلماء للخروج من خلاف المسألة المسألة قال فيها بعض أهل العلم بالوجوب وقال فيها بعض أهل العلم بالاستحباب وأنا لا أمتلكه قولا راجحا فأقول حينئذ يشرع كيت وكيت وقتها لا تستطيع تخطئني ليه لا أجزم لا باستحباب ولا بوجوب فانتبهني بس هذه المصطلحات قال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيقول مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدو إذا دخل بيته قالت بالسواكي فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا وهناك قاعدة عند العلماء تقول الأفعال لا يصنبط منها حكم الوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الشيء لا يدل على أن هذا الشيء واجب إلا إذا أرضفه الكلام اربطه بالقول وكان هذا القول على سبيل الإيه؟ الامر واضح يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل يبقى يستحب ان دفعه معايا لكن اذا فعل وامر يبقى الامر ده اما على سبيل الاستحباب واما على سبيل الإيه؟ الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم السواق قبل الوجوء وقبل الايه الصلاة وامر بالسواك عزيزي يبقى الامر ده هل هو على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الوجوب حينان اتكلم وانكن الاقرب ان استواكه قبل الوضوء او قبل الصلاة ده على سبيل ايه الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انا اشق على اماتي لمرتم بالسواكه عند كل وفي رواية عند كل وضوء ويبقى كده الكلام يبقى الفعل لا يستنبط منه حكم الوجوب وصلت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفتيه هل مع ذلك انه يجب علينا ان امسح على خفاي مع ذلك ولا اننا يستحب لي ان امسح على خفتي واستدل على هذا الاستحباب بسال النبي وبقول النبي ان الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب كما يكره كما يحب أن تؤتى ايه عزائم واضح قال مثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء يتأدى فعل ايه؟ كان يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الايه؟ التعبّد والمولى عف جل قال يا أيها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاة فاغطلوا وجوهكم وهل اللحية داخلة في حد الوجه؟ لا عزي لذلك يقولي فتخليل اللحية ليس داخلا في غطل الوجه حتى نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا لما هو مجمل في كتاب رب العالمين تغسل وجهه قال فتخليل اللحيتي ليس داخلا في غسل الوجه هل هذا يقول في حد الوجه ازاي من هنا غسل هنا ده الوجه أبنى. لا الوجه لما هو من الاذن الى الاذن عرضا ومن ممبة شعر رأس المعتاد الى مجمع اللحيين هذا نعم قال ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجملين وانما هو فعل مجرد فيكون ايه مندوب كلام واضح كان دوهم جدا البقي ده ناخده قراءة لانه هو الو... بقية الداب لانه متعلق ومصطع حديث حديث المتواتر وحديث الأحاد والكلام ده ها بعد كده يكون مستحب في حقي وحقنا يعني مثلا يبلغه حتى يحصل البلاغ بمره مرتين ثلاث اذا يحصل البلاغ بعد كده مشوار يعني ايه نعم لا هو كده يبقى البلاغ حدث يبقى لازم مش واجب عليه يبلغ هو بلغ وخلاص اصل ازاي بعد كده يرجع الحكم الى اصل المساله ايه بس جدا. نجمع بسرعة قال خامسو ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب او السنة يبقى هنا الفعل هذا انا بتكلم على انواع افعال ابن نبي صلى الله عليه وسلم الفعل هذا اننا يفعلوا ليبين لك واقيموا الصلاة يفعلوا ليبين لك ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه السبيل يبقى دا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم دا ايه دواج عشان يعرقنا ازاي لقيم الصلاة كيف نحج بيت الله معايا ثم بعد ما يحصل البلاغ ونعلم كيف نقيم الصلاه وكيف نحج بيت الله يعود حكم المساله الى الاصل الصلاه دي ايه واجبه يبقى ثايده واجب الصلاه دي ايه مستحبه يبقى ثايده ايه مستحب يبقى انا بقول ان هو بين ما اجمل في القرآن وبعد ما يحصل البيان يعود حكم المسألة الى المسألة متكلمة فيه هل هي واجبة اصلة ام مستحبة ام ماذا قال الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب او السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه وما الدليل على انه يجب على نبي ان يبلغ هم لعلي السلطة كده وتكلم إلا أنت تكون تتكلم الآن، ما تتتكلم يعني المفروض الدروس الخاصة دي نتكلم أنا أتكلم ونت أتكلم، ناخد ندي، طلع لعندك، رد علي، أرد عليك أفهم مثلاً ما شئ ذاك إنما لما تبقى أستكد دلوقتي لما تبقى تقع بقى في مسألة تقع في حي صبايص استعرفت رد ناك ما تكلمتش دلوقتي هتتكلم قدام الناس ودخانت دلوقتي رد علي ولي لأ طب دي إيه ودي إيه وكذا و وهذا قد طرحت له جدا عشان بس يطلع كلام ما بين يعني ما بين الشفتين اخرج الكلام الموجود في الصدور ايه بيقول لي ادني بما انزل اليك ان عليك الا الدلاغه ما ليس واضح قال توازيب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا فان كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا واجبة. وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وقيم الصلاة ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى كيف نتخذه من مقام إبراهيم المصلى نحن نشعر فيه فساعته يروح رايح النبي صلى الله عليه وسلم وخلف المقام ويصلي ركعتين يبقى كده عرفنا ايه نتخذ من مقام إبراهيم المصلى دي يعني نركب فيه مثلا ولا نعمل ايه بالضبط فهو لما صلى خلفه ركعتين يبقى علمنا ان الصلاة خلف مقام إبراهيم ركعتين سنة من الايه او سنة من الثنن الفرق ان النبي سعطى الفرق في المثال يعني <تصفيق> ايه نعم ان ما فعله تعبدا ده الاقل فيه ان المرأة يستحب في حقي ان يفعل هذا صح كده ان ما فعله بيانا لمجمل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وب... يعني كونك تدخل الى بيتك فيكون اول ما تفعله ان تستاك بالسواك ده ايه ده تبتملوا تعبودا ويبتملوا ايه تبتملوا تعبودا طب من اين تعرف ان ده اول شيء تفعله اذا دخلت البيت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الناس به مع ازاي علمنا ان هذا من الافعال الايه التعبوده فيستحب لك بخلاف ما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت بيتك فليكن اول ما تفعله ان تستعمل السواك يبقى ده ايه ده واجب نتدخل من الناحة ما كان فيه نحن بكلم على الفعل واضح نحن بكلم على احكام الفعل لان الشيخ صلي وطبق وقتطبق الكلام على احكام كثيرة من القول لكنني انا اذكره لأقول لك إذا دخل النبي بيته كان يستعمل إيه فإذا علمت هذا قلت يستحب أن تستعمل السوا لأن الأصل لا يأكل فعل أو لأن الحق المستمبط من فعل النبي هو لإيه للسحبات فإذا ما زدتك بيانا وقلت لك إن النبي قال إذا دخلت بيتك فليكن أول ما تفعل أن تستعمل السواك حينئذ يكون هذا الفعل إيه واجبا ليه لأنني أعتمد على الفعل فقط لكنني اعتمدت على أمر النبي بالقول لكنني أفكر الأقوال ليه لأن المقام مقام تفصيل الأفعال وليس الأقوال معايا يبقى ومثال المندوب حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلا إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو هذه الآية وَالرَّكْ عَتَانِ خَلْفِ الْمَقَامِ تُنَّةٌ, تنة. يبقى هذه أنواع فعل النبي صفرة مات علىه بمكتب الهبل مات علىه على السبيل العادة مات علىه على وزن خصوصية مات علىه تعبدا مات علىه بيانا لنص مجمل من كتاب أو سنة اكتب كلم لا احنا كده قلنا انواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم صح وما حدش فيكم سأل طيب دلوقتي لو الفعل اللي هيفعله ده احنا مش عارفين هل الفعل ده يتعلق على سبيل تعبد ولا على سبيل عادة كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للمدينة ووجدهم يقبرون النخلة يلطحون النخل اذكر جنبه انسى الطريقة المعروفة ليه فقال يعني لو تركتم التأبير يخرجوها الله عز فتركوها يعني الثقري ده التمر فلما قالوا لا قال لهم انتم اعلموا بشؤون دنياكم ما نقدرش نقول ان القول ده من نبي صفا ده قول على سبيل الايه على سبيل الوجوب الامتثال وعليك صراحه كده او على استحباب الايه الامتثال لانه قال ايه انتم اعلم بامور دنياكم واضح يبقى دلوقتي لو انا عندي فعل انا الفعل ده هنفعله على سبيل التعبد ولا يعني وما فعلوش على سبيل التعبد اكتب أه. العلماء قد اختلفوا في أمور فعلها صلى الله عليه وسلم في ورقة أه. العلماء قد اختلفوا في أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي من خصائصه هل هي من خصائصه أم للأمة أن تفعلها لمسألة تانية خلافنا ذكرتها مع الزي مثالها ذكرتها بقول فيها إيه الفعل ده اختلف فيه هل هو فعله على سبيل التعبد أم لا ده يحتاج إلى نظر وثق ونظر هل هذا الفعل يعني يتعبد بيهن الله عز وجل النبي صلى الله عليه بجانب المسجد النبوي هل نقول بقى فعل هذا الفعل على سبيل التعبد لا يظهر من هذا الفعل الايه؟ التعبد إذن لا نقول بيستحب أن فقف بجانب المسجد النبوي يبقى الأفعال اللي اختلفوا فيها هل فعلها على سبيل التعبد أم لا هذه تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى معرفة أصول الشريعة حتى يستطيع أن أحكم على هذا الفعل هو مما يتعبد به لله أم لا واضح المسالة التي نحن ذاكنا فيها مسالة تانية هي اختلف في أمور فعلها هل الفعل دا خاص بالنبي ولا لنا أن نفعله قال اكتب وذلك مثل وذلك مثل تركه وذلك مثل تركه للصلاة مثل طرقه للصلاة على الغال على الغال الغال اللي هو طرق, طرق من الغنيمة قبل ان تقسم النبي صلى الله عليه هل, بقى ده؟ هل نتأثى به ولا نقول الـ الـ ده خاص بالنبي صلى الله عليه يعني النبي صلى الله ما ترك الصلاة عليه لمقامه كيف يصلي النبي على من طرق كيت وكيت وضح. ولا نقول كل من كان صاحب شأن في هذه الأمة فلا يصلي على من فعل هذه الفعلة ردعا لغيره أن يفعل مثل ما فعل يعني إيه الكلام ده هل يتسنى لأحد الناس أن يفعلوا مثل هذه الفعلة ولا نقول الذي لا يصلي عليه هم العلماء حتى ما إذا رأى الناسه أن العلماء تركوا الصلاة عليه يرتبعون أن يفعلوا مثل فعلك ما زي واضح يبقى احنا المثال دي بننظر الى من هذا الباب يبقى انت لما تعرفت أن أصل المثال هم اختلفوا فيها اللي هي المثالة الأصولية شيء طبيعي أن نجد أن الفقهاء اختلفوا ايه فيها واضح كده وذلك مثل تركه للصلاة على الغال ودخوله في الصلاة ودخوله في الصلاة إماما بعد أن صلى الناس ودخوله في الصلاة إماما بعد أن صلى بالناس غيرهم وده في قصة من منها قصة أبي بكر أن أبا بكر بدأ الصلاة بالناس ثم شعر النبي بخفة فقرج فوقف الى يساري ابي بكر فكان هو الامام وكان ابو بكر يقتدي به والناس يقتدون بابي بكر هل ده خاص بالنبي يعني ممكن كده ونزل صلي وانت مثل الامام الراتب في كده توقف الصف ولا ترح صلى قدام وانت الامام والتاني يرجع هل ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوزنا ان نفعله محل خلاف ايضا بين اهل الام حتى لا نطيل قال واما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي اقره قولا كان انفالا ونكمل مرة قادمة ايسا والله تعالى اعلم اعلم واجهركم وقال